بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى بطيبين الطاهرين من سورة الدخان أولى سورة صفحة 496 صفحة 496 بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين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 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم فيه كن يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاجف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الحمد بالله من الله الرحمن الرحيم الله صل سلم على محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الحروف السابقة والكتاب المبين يقول الوابل القسم كان الله يقول وأقسم بالكتاب المبين وهو القرآن إن انزلناه في ليلة مباركة يعني أقسم الله بالقرآن في تعظيم القرآن عندما يقسم الله بالقرآن وبيقسم بالقرآن أنه أنزله في ليله مباركة يعني أن هذا القرآن هو كتاب الله من عند الله وأنزل في ليلة مباركة إنا كنا منذرين لأننا يعني إنا كنا منذرين يعني هذا فعرسلنا أو فعنزلنا هذا الكتاب لأجل الإنذار أو للتحذير من عذاب الآخرة هذا يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة بيقول ليلة القدر الله بيقوله أنزل القرآن ليلة القدر. نحن بنسمع ان القرآن نزل منجم يعني مفرق بيجي على حسب الوقائع والأحداث. بآية نزل يعني نزلت في السنة الأولى وفي في السنة الثانية الهجرة قبل الهجرة. وكيف قال أنزلناه في يعني في ليلة. إحنا قلنا قالوا أنزلها الله. بيقوله أنزلها الله إلى السماء الدنيا. بعض المفسرين في ليلة انزلها الله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وبعدها بينزل بينزلوا أيش يعني بياخذ من السماء الدنيا الملائكة يعني جبريل وينزل على محمد في أيش يعني على حسب الوقع والأحداث بعضها على حسب الوقع والأحداث وبعضها بدون لكن أيضا الإمام اعتقدنا الإمام القاسم بن إبراهيم قال انزلناه في ليلة القدر يعني خلقناه يعني خلقنا أنزل معناه خلق يعني. أنزل معناه خلق وقال إنه يأتيه قال مثل ما قوله تعالى أنزلنا الحديد أنزلنا الحديد يعني خلقنا خلق يعني أوجده فينا رفتت أوجده سهلًا يعني يصبر في السماء معه سهلًا سهلًا ما, سهل. سهل ما باشتي كلمة إنزال ما هو برورينا من السماء العليا إلى السماء الدنيا مثل أوجد الله في هذا الليلة بعدها، تمام، ورجع بعدها بيجي، بينزل على النبي من السماء الدنيا على بعضها يعني بدون أحداث وبعضها على حسب الأحداث. كل هذا عبد يقدر تفسيره يعني كان إنه موجود في مكان في السماء ورجع بينزل إيه؟ نعم. قال إننا انزلناه في ليلة مباركة. قال إننا كنا مذلين. فيها يفرقه كل أمر الحكيم. هذا الليلة قال ليلة مباركة. ونالكم هي ليلة القدر فيها يفرقوا كل أمر حكيم يعني في هذه الليلة يعني, يعني تفصل الأمور وتفصل حتى قالوا يعني معايشة الناس وكل شيء تتعلقوا قالوا ربما يتعلق بالناس في ايه؟ في سنة في تلك السنة يعني كل, يعني كل سنة معها ليلة إذن بيفرق فيها ويعني يحدد فيها أرزاق الناس ويحدد فيها كل شيء للناس يعني بالنسبه للملائكه إيه يعني بي بيحددها الله إيه الملائكه نعم يمكن بيحددها الله في هذا وي ويعني والملائكه يتولوا في كثير من الحالات وبعضها بيجي الله يبي يوصلها فيها يفرق كل أمر حكيم ايه رواية لكن هذا ليله القدر ما ما <تصفيق> إنها انناوي فيها فضل كثير ليلة <تصفيق> شعبان لكن ما هو بالضروره انها <تصفيق> ما القرآن جدا اكيد انها نزل في في ليلة <تصفيق> لا في ليلة لا لا لا لا لا لا أمرا من عندنا قال انزلناه انزلناه في ليله مباركه امرا من عندنا يعني انزلناه حال كان امر من عندنا فوق هو امر يعني هو شيء مهم في هذا الكتاب وهذا القران يقولون اعراب حال انزلناه حال كون امرا من عندنا يعني حاجه من عندنا حاجه يعني لها اهميه كبيره اذا من من عند الله امر يعني شان اي لا هي ان لها اهميه نعم هذا يقول من عندنا إننا كنا مرسلين. شو ذي هو عندنا؟ إنزل. جاء إنزلناه في رحمة باركة أمر من عندنا. حلقونه؟ ما يطلعونه؟ نعم. وفتحه يسبر إحتمالات كثيرة. شو ذي هو؟ حلقونه؟ من أنزلناه في القرآن إن أنزلناه حلقونه أمر من عندنا. أنزلناه شيء له يعني له شأن عظيم. يدعي. له أهمية كبيرة. لأن حلقونه أمر ما هو أي ب... ب... شيء طبيعي. أمر من عند الله. أمر من عندنا نحن. بسمالك <تصفيق> بأ رأيك أوجه كثيرة لكن ذي المناسب إننا كنا مرسلين حين أنزلناه لِلِلِّ لأننا كنا يعني إننا كنا مرسلين ونرسل إلى الناس ونعلمهم فلا بد من شيء تجني علم الناس به إننا كنا مرسلين إلا باسبر النهي يعلل الله عز وجلناه أنزلناه <تصفيق> لأننا كنا مرسلين لأننا بنرسل لنا بنرسل الناس نعلمهم وجوده معنى للانذار. الإنذار الإنذار ولاش بالتبشير فأنزلنا هذا القرآن لأجل هذا الأمر إننا كنا مرسلين رحمةً أيضا لأن إحنا بنرسل الرسول يعني كان قال أنزلنا القرآن لأن إحنا بنرسل الرسول لأن إحنا فأنزلنا القرآن على إذا الرسول ولاش بنرسل الرسول قال رحمة من ربي لأن إحنا بنرسل الرسول للرحمة فأنزلنا القرآن على, على الرسل على على مفعول لأجله. لا مفعول لأجله المرسلين. إننا كنا مرسلين بنرسل الرسل. قال رحمة من ربك بيقول. النبي كان النبي بنرسل الرسل رحمه من الله لأجل الناس. لأنه يدلهم على طريق النجاة. في الدلالة لهم على طريق الحق وعلى الطريق ذي تنفعهم قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم هو السميع الله الذي يدرك كل شيء ويعرف حاجة يعني حاجة الناس ويشتاق الناس ويعلم ما هو الذي يحتاج يعني فيسمعهم إذا طلبوه إذا إيه يعني بيدرك بيدرك نعم قال رحمة من ربك يعني هو عطية من الله ونعمه من الله هو السميع العليم بيسمع الناس إذا إذا ويعلم وشو حاجتهم وبيعلم وشو ذي بان فهم فأرسل هذا هذا القرآن يعني أنزل هذا القرآن على النبي وعلى إشي الى الناس رحمة لهم قال رحمة من ربك إنه السميع والقائم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موجنين من يعني رحمة من الله الذي هو رب السماوات كان قال هو رب السماوات يعني يقول الله بيننا من الرب قال قال, منه كان إيه؟ قال هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موينين يعني هو الخالق للسماوات وخالق للأرض والخالق ما بينهما هو القادر على كل شيء وتولي لكل شيء وهو الذي أشه فهو الذي أشه هذا الكتاب رب السماوات والأرض قال إن كل هذا فيه بيان أهمية القرآن وفضله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موجين إذا أنتم موجين بهذا الأمر إنه رب السماوات والأرض إنهم كانوا بيقولوا إنه رب السماوات والأرض قال ها ذا الكتاب وهذا رسول من عند رب العالمين رب السماوات والأرض إذا أنتم موجين بهذا الأمر هناك رب السماوات والأرض إنه إنه رب ان رب السماوات يعني إن الله رب السماوات والأرض بيقول إن الله رب السماوات والأرض قال ها كان قال هذا رسول من عنده إذا أنتم عارفين إذا أنتم موجين به لكن أحمد إيه كان قال من هو, رب, من هو قال رب السماوات والارض وما بينما إذن توقفوا بهذا الأمر لأنهم إن الله هو رب السماوات والأرض أنا إن هو رب السماوات والأرض وقال ربي وقال بل هم ربي, يعني رب وشو ربي, رب ربي يجي يعني ربك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موجنين لا إله إلا هو يعني ما أحد يستحق العبادة إلا هو يحيي ويميت وذي يحيي وبيميت فذي باي ينفع وباي يضر ويستهق أن توجه العبادة الذي يرجع منك كل نفع ويخاف منك كل ضرر هو الذي أيه فلذا المفروض لا يعبد إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين رب الناس جميعا قال بل هم يلعبون يلعبون قال, قال إن كنتم موقنين لكن في الواقع كان يعني أعمالهم هذه ما هم موقنين إنها رب السماوات والأرض لأنهم كيف يقولون إنها رب السماوات والأرض ويروحوا يعبدوا الحجار <تصفيق> بل هم بشك يلعبون يعني كأنهم قال ما إيه ما تيقنوا من هذا فلذا بيلعبوا ويستهزئوا بما جاء من الحق حين يجي داعي دعيهم إلى الله الذي خلق السماوات والأرض ويضحكوا ويسخروا منه ولا يص... يعني يعني, يعني... ينقادونه ولا يعملوا بكلام قال انهم بي بيلعبوا لأنهم كانوا في شك من كون هذه خلق السماوات والارض لهم لا في أفعالهم أفعال ماذا بدل عنهم ما ما أقدم مبين بالنذير سوى كذي فرسكب يوم تاتي السماء بدخان مبين كانه قال إذن توقع أن باقيهم أن لهم يعني الحين يقول عقوبه كارثة فرتجب قالوا الاستجاب للأمر الأشر المخوف يعني تمت حاجه حاجة فيها هلاك للأشد للغير يقول فرتجب كذا قال فرتجب يوم سعت السماء بدخان مبين يعني انتظر هذا حين رجع السماء بدخان مبين يعني واضح ظاهر قالوا انه برجع يجي ايش هذا إذا سورة الدخان وهو قالوا في الواقع برجع يجي قبل يوم القيامة يعني قبل يوم القيامة جعلوا من علامات الساعه انه برجع ينتشر دخان في السماء دخان كثيف ويرجع ينتشر في الأرض حتى يعم الأرض ذهب رواية عن أمير المؤمنين انه برجع يصبح الإنسان يعني الشخص مثل حيث يقول كأنك في غرفة في المعنى طبعا كأنك في غرفة امتلأت بالدخان ولا مع الدخان ولا شقري يخرج منه ولا فتحه الله كذا يخرج منه يعني يعني يكتبوا الناس من هذا الدخان هذا قال قبل يوم القيامه ال بالنسبه للكفار قال با يدخل في يعني يدخل جواهم حتى تصبح قال رؤوسهم كل كل يعني من شدته الرؤوس كانها يعني كانها قد حريقة كل كل كل محنود هذه رؤوس الكفار والمؤمنين قال يصاب صف يعني ما ما هو من لكن بل يصيبوك تضيق وحسوك بالذكام مثل الذكام يجي لهم قبل الدنيا نعم، هذا قال برجع يجي قبل يوم البيامة قال ها حين يجي لهم ديه ما لما يجي لهم عزي ما يرضوا إمنه فارتقي بيوم تأتي السماء بذخان مبيل يجيلهم هذا وهن ايش برجع يتراجعوا عن أمرهم ورجع يقولوا خلاص ما يشرفونه بيهددهم بالعذاب؟ الله كمنا يعني غير مسألة إنها علامة كان ما هو ما مسألة كونها على لكن بنقول لك خلاص هي على ولا قال برجع يجي لهم كذا تدخانهم برجع إيه هو ذا قال يعني عدد مرت تكتب يوم مساء السماء بدخان مبين يقشن ما هذا عذاب أليم نفس الدخان يعني عذاب يعني إيش هني عم الأرض كلها والسماوات وجاء يعني يجي يقول كثير من لا ما قد بيشي لا نحن لم نتظروا راه نجي الان قال الله الحين نقول أن دعوة النبي في الواقع هي دعوة عامة للناس إلى يوم القيامة قال إذا ما آمنه برجع يجي يوم يجي كذا قلوا ما جاء لهذا لا لا برجع يجي لا شيء قلنا يعني خلاص نتظر برجع يوم كذا الحين حين قلوا كذا ننتظر باجي لهم عقوبة بكل عقوب الله بيقول يوم القيامة الكريمة سهل إنه ما بالضرورة حين قلوا ارتكب إنك بقت راه قلنا إنك حي. لا يعني كانه قال انتظر في باجي باجي لهم رجع عقوبه اذا يقول هل ينظرون الا الساعه والله هل ينظرون الا كذا قال فرتق يوم تا السماء بدخان مبين يقش الناس عمم هذا عذاب الين الناس قال حتى عم الصالحين وغيرهم ما بدنا بنضر كثير من الكفار ما قالوا بايت يعني با تحرق روسهم الا من ركب عن الظلم العذاب ما بيجي عذاب وما بيتعذبوا والمؤمنين بايج لهم العاد في ما ما المؤمنين صعب مصايب قال هذا عذاب أليم ربنا قال ارجع يقول هنا قالوا بايج يقولوا في ذل يوم ربنا كشف عنا العذاب إننا مؤمنون قال يقول الناس ربنا عنا العذاب إننا مؤمنون خلاص مؤمن يعني فيقول نعوذك إن إحنا ما هو أذب ما هو قلناه هو أسهل عذاب يوم الناس جمع لكن الكفار باجي يسجعون يعني يسونهم الكثير والمؤمنين باجي يصيبهم صعبة بسيطة نعم بالكذا أليم إيه لكن أليم بالنسبة للكافر والمؤمنين باجي لهم من التعب سهلة بس كل ما في الدنيا جي واحد تعب ده جيل الحين الأخبار وجي لنا كوارث ولا أمراض ولا نحنا فقال برجع يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون حين يروا هذا برجع يرجعوا إلى كما خافوا من الموت هذا بيقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني بقى نؤمن أنا لهم الذكرى بيجاب عليهم أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول ومين. كيف انهم باي يذكروا ويرجعوا وبيجاء لهم رسول واضح من عند الله ما ما آمنوا آمن. آمن. رسول مبين موضح لهم مبين لهم, لهم كل شيء ثم سولوا قال وقد جاءهم رسول المبين ثم سوالوا عنه عربوا ونفروا منه وعرضوا وقالوا معلم ما بالله واحد ما بالله علمه واحد ذا الكلام يقولوا ان حداس ومدري من علم ذا الكلام الله ماذا ما ما ما بل. ما بل. الله كيف انني كيف انني كيف انني ما انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف ما كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف ما كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني كيف انني انني انني انني انني انني انني انني ان انني ان انني ان انني ان فلذا قال إنك العذاب قليل يعني بانكشفه لكن ما قال أشوفه إلا قليل ورجع فيه القيامة ورجع كل نعم يعني ما هو مستمر بانكشف العذاب يعني كان كذا والله بانكشف العذاب قال إلهي إلا أنت ما به القيامة إن يوم القيامة ما بل إنه معتبه وقت بين الدخان ويعني ويوم القيامة إلا فقال العذاب قليل بانرفعه ورجع فيه يوم يرجعوا يرجعوا في عملهم السيء. قالوا لو ردوا العذاب منه عنه. إنك في العذاب لا بد أنك في يعني ما هو فيكم؟ لو كشفنا العذاب. إنك العذاب قليلاً العذاب قليلاً. قليلاً لكن أنتم ما هو فيكم؟ لا بترجعوا إلى عذابكم ولا ولا الله إيمان. ما هو إلا ما... متجد؟ كان يعده إنهم من مبسوطين لأن الإيمان ما هو لا مسألة ترفع بكلمة بس الإيمان هي يعني يقال وعمل. أنا اللي أرجع أولهم عملوه. قال قالوا وبرجع يقول باي باي يقول اكشف عنا العذاب إننا مؤمنون بانوا مؤمن وجز إحنا مؤمنين خلاص وكشف عنا العذاب وكشف عنهم العذاب وقال أرجعوا. قال هذا بانكشفه قليل ولكن ما هو نفع فيهم. أن البشر كذا مثلا حين جل العذاب. هل أبتل في هذا المصيبة؟ ولما يقولوا خلاص إن الله يبدأ أو إن الله يكشف العذاب تشف رب العذاب ورجع يجيب أن يقول ها ما بلسح جاه يكشف له وأبعدت ما جاهي كذا مشكلة يجع يلم ذات التأويل وذات التفكير هما بالله فالراضع جاهي مشكلة يعني دقان جاه ذليله فسراه وانتهاته وبس ما عدها مسألة إنه ربي كشف ورنه يجيب كذا يعني فالإنسان قلنا لكم بيكفر آيش النعم يجي له مواقف ويجعلها الزم ويرجعلها لا ربي ولا مايف رجعها ربي يرجعها الى امر ثاني يقول لا صح ما جاء هي كارثة كذا بس موثناء فهي يقول رجعها تبين ان ما جاء هي هذا بعذاب بأي موثناء ما بلا جاء هي طارئة بسبب كذا والله يدولها لا اسباب جاءهم مثل كذا والله كذا ويرجعها فات وخلص يرجع الى حالة سهم ماهي يقول فيها الاهدي بده وقال انك اجف العذاب قليلا انكم عائدون ولكن انتم لا ترجعون عادتكم الاولى والانكار ولا صادقين ثاني مره من البداية يوم نطبش البطشه الكبرى لا شيء لهم انهم هكذا ما بينفع فيهم فيه. لو ظهرت لهم الامور كيف ما فيهم كذا يعني عناد وخروج عن الحق يقولوا لا ها قال انك اجف العذاب قليلا انكم عائدون ها هذا عندك إذا اذا تفسير لكن بالظاهر قد يشبر تفسير ثاني ان نافج العذاب قليلاً ورجعك ترجعوا في العذاب انكم عائدون يوم رب في البطش هذا ايه بر هذا التفسير ان نافج العذاب قليلاً ورجع إنكم باثيه باثعودوا ايه ايه ان نافج العذاب قليلاً وفي في الوعد يعني يكشف برجع يرجعوا الى الى حالتهم لكن فإذا قال إنكم عائدون يوم نطبر جاك رجعوا في العذاب من صد والذي ما عاد أعيش انكشف ولا يرتفع يوم نطش البطشة الكبرى وهذا يوم القيامة إنا منتقمون منهم أعيش نجازلنا على أعمالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عذت بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 قال الله تعالى ولا قد فتنا قبلهم يعني هؤلاء امتحنهم الله وقال ولا قد فتنا ايش وارسل اليهم الرسل كذلك قد حصل في الاقوام السابقه قد ولا قد فتنا قبلهم قبل هؤلاء قوم فرعون فتناهم وامتحنهم وجاءهم رسول كريم قالوا كلمه كريم يبتجي إحنا داحين بلع عندنا الكريم يعني الكرم العطاء العطاء. ولهذا الواقع الكريم قال الراغب الكريم هو الوصف إذا وصفت شيء فهو متفوق في جنسه كل هيه بحسب. يعني هنا تقول هنا رسول الكريم يعني إنسان كريم يعني من أحسن الناس من أحسن الناس. إيه يعني هنا متفوق على سائر الجنس. هنا تقول كريم رسول الكريم يعني إنه متفوق على الناس في كل خسار وخير في الأخلاق في المعامله في الصدق في الوفاء هذا ذي هذا الكريم لأن أحيانًا يصحو الجيلنا يقول في مقام كريم كانوا في مقام كريم يعني في مكان كريم يعني من أحسن الأماكن جاء معناه إذا كريم قال كانه متميز على سائر الجسم فقال الرسول الكريم يعني في كل الاوصاف الحسنة أن متفوق على باقي الناس فقال هذا منه هنا موسى طبعا قال وجاءهم رسول كريم هذا قام فرعون جاءهم رسول كريم يعني فيها الاخلاق الحسنه فيها الصدق في كل ما يدعو الى تصديق ما هبنا لهم واحد معروف بالكذب ولا واحد يفعل المنكرات ولا حاجه يعني ظالم ولا شيء حتى ما يتبعوها العقلاء بالعكس في, في كل الخير ان ادوا الي قال أرسلناه وقلنا له أو ارسلناه وجاءهم ان رسول كريم من ان اد يعني بان كان يقار يعني ارسلناه بهذا الأمر بان اد الي عباد الله يعني قال لهم ادوني ادوا الي عباد الله عباد الله أراد به بني إسرائيل يعني هؤلاء بني إسرائيل الذين تستخدمهم هم حولوهم كلاش كالعبد يعني عبيد لهم قال فلهم لي ادوني ادوا الي أدوا إلي يعني ما هيقول الديني عبدوا الديني فأدوا إلي يعني سلمهم لي عباد الله إنه قال أدوا إلي عباد الله يعني هؤلاء بني إسرائيل لأنهم ما هم عبيد لكم هم عبيد لله بس فقال أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين جئت لأشي لأرفع الظلم وأدعوكم إلى كل خير فمن من ضمنه من ضمن هذه الأشياء رفع الظلم عن هؤلاء المساكين. هذه أيشي هذه استعبده م... ما... كانوا مش البني اسرائيل يروح في مكان ثاني لا مش لا يسلموا له هذا الامر لا والله احنا بيدعوهم لكأنه كانه مده مده. عن... يعني أنا قلت إنه من... يعني من اكبر ما جاء به الرسل يعني نفهم من هنا من اهم ما يجي به الرسل ان ياتي الى يعني الرسل هالرجل يرفع الظلم عن الناس وتحديد العداله فاول شيء قالها ادوا الي عباده لان ظلموا بني اسرائيل ظلم كبير قال يستخدمون نساءهم ويقتلوا أطفالهم ويستخدموا رجالهم يعني يشقلوهم شغل صعب قاسى المولى عباد الله يعني بن إسرائيلهم عباد الله إني إليكم إني لكم رسول أمين يعني أمين موثوق وأنا رسول من عند الله إليكم فهنا قال والله تعلوا على الله قال أنا بنجي لهم كلام من عند الله مش يعني أنا لأجلي إشتى كلام من عند الله لا تعلوا عليه لا تتكبروا على هذا الكلام الذي من الله أي أن لا أن لا على الله معنا تعلوا على الله يعني ترفض أوامره لأن الرفض يعني فأنا تكبر على الله حينما يستجيب الأوامر وأن لا تعلو على الله إني آتيكم بسلطان مبين وأنا بأهل لكم إيش؟ بأكد أنا بأجي لكم بأدلة دليل قوي دليل واضح سلطان يعني حجة مبين يعني واضح حجة واضحة كان قال بأهل لكم حجة واضحة في دليل يعني أشي قوي على إني إيش وواضح وظاهر على إني رسول ما عند الله وإني أبت بربي وربكم أن ترجمون قال قالوا أنا قال قدلت جاءت إلى الله من أيه ربي وربكم الذين متحكم فينا مالك لنا جمعة من أيه من أن ترجمون يعني أن تقتلوني ربما قالوا إلي أن خايف جاء خايف حدمة قتل قبل يعني قبل قبل النبوة جاء قتل واحد من من القصد يعني من المصريين ورجع خرج وهرب إلى إيه؟ إلى بلاد إلى بلاد ويش ما؟ بلاد الشعب. مدني. نعم. فقالها وقد عدت بربي وربكم يعني أني ألت جئت إلى الله من إيش؟ من إيش من أنت تكلوني؟ ما عدي خائف منكم. يعني... ما أنا خائف منكم يعني فأنا قدر تجأت إلى الله فلا أخاف منكم إيش يعني من من من قتل لأن بيستعمل الرجيم كانها القتل الرجم بيقولوا قتل وجوه في شيء من الإهانة. فقال وإني عبت بربي وربكم أن ترجمون قلنا ترجموني يعني عبه يا عطله يا ترجموني دليل عليها ما هي قول لا من إذا زا... أراد الوقف ما الجواب يا سيد؟ إنه بس بروح جوا بولا جوا بولا جوا خايف. نسمع قراءة القرآن. إيه وكنا ذا وصلنا في أكثرها ذا وصلنا لكن أنت بتجف المبصك صرت. هم؟ لا البا يمكن يمكن في بعض القراءات كات ولا على زي هنافع وحفص لا هذا شيء غلط. قال تؤمنوا لي فاعتذلون قال ها وإذا ما امنتم فتركوني وبس يعني إذا أحب... ما عجبكم كلامي ولا رضيتوا فتركوني رحاني ونترككم لحالكم يعني لا تقوموا يعني تحاولوا مثلا قسلاً أذي يؤمن بي ولا تتعرضوا لي و... وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون يعني إش تي روح في مكانه نعم قال أمسزل معي ومعيل والله, والله, والله يخليهم أه. فاعتذلوا أنه بيقول لفرعان فرعان وقومه قال إنه إذا منتم مؤمنين بي خلاص خلوني لحالي ونا بخلونتو لحالكم يعني لا بي, بي ما أمدار كله فيحاولوا قتله وقتله وقتله من به فلذا قال مم. فقال إيش فلذا قال وقضبوا منه ودعوا يعني, يعني أرادوا أن ينتقموا منه فدعا ربه أن هؤلاء دون مجرمون ما هو نافع فيهم هذا له اه بتيقوله هذا اللي راضي على الكطار والدي لا إذا بدك ايوه وش ما بدك يعني انت مخير رغم اني انا ابن بيّن لكم الكراث وش ما بدك بس يعني إيه فبين لكم وخلوني بين لنا هم مش بايشطوا إيه بيقولوا كذا في بده يعني بيقولوا خلوا لي الحريه وانا انا مثال ويدي الناس بي حكايه بين للناس يعني قال وإلا قال فدا ربه ان هؤلاء جم مجرمون عندما قال تهددوه في القتل ده الله قال إن قال لانها ولا قالوا فدعا ربه لان هؤلاء قوم مجرمون والله بعضهم يقول دعا ربه بان هؤلاء قوم مجرمون فاش في يعني فانتقين منهم قالوا يعني ما بل ذا ما كمل يعني هؤلاء مجرمين ما هو ايش نافع فيهم الله الا الانتقام ربه فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون كانوا بيقولوا بيقولوا قال دعا ربه بانها اولى قوم مجرمون فعجل فعجل بذوالم الله فنسجم يقول ان ايضا بقدر الله تعربه لأن هؤلاء قوم مجرمون الله ان ينتقم لهم هؤلاء قوم مجرمون ما أبي اسمولي. اسمولي. اسمولي. لا حد مو متى حط عباس بري استغفر طفيف. لا حد مو متى إيه واحد على أيه بيسبر يستغفر. قال فسر بعباده ليلا إنكم متابعين. فسر بعباده ليلا إنكم متبعون قال هنا ب... لاحظ الكلام يجي لي... يعني الكلام ينتظم لكم. قال إيه فدعاه ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يعني سواء قلنا بأن هؤلاء قوم مجرمون فأجلهم والله فنتقم منهم. فسري كيف دعاء فسري قالوا دعاء فقال الله إسري عبد يقدرون فعل مثلا فدع, إيه فدع الله فقال الله عبد يقدر قال ربه فقال ربه إسري عبد يقدرون فعل بعد الفعل ما هو ربه فسري ما يعني يه يتناسب الكلام ما أقول فقال, فقال فقال يعني قال ربه قال إسري بعبادي ليلا إنكم متبعون قال يسربهم هذا لا يعني ذي آمنوا ضك في الليل يعني هذا معنى السري الممشي إيش في الليل؟ مش عطاء ليلا. يسربهم في الليل يعني ربما أنها لا يعني أجل أنها عن مخايفين عليهم يعني لا يضرهم فرعون <تصفيق> في القرآن. لأن في جود أراد في القرآن مجمعهم جمعهم ويمسكهم. والله تأكيد إنها لا يمشيهم إلا في الليل. قالوا فاسر بي عباده ليلا تمام لكن يعني قال كأنه ربما يجب اشتيق قد أمر بأنه يجلبوا هم يجلبوا الجنود يجلبوا بني إسرائيل وذي قد اتبعوا قال أمرها الله بأن يسر في الليل وأكد الله قال اتري بهم إنكم متبعون هنا بيبين لنا استجابة الدعوة لاحظوا حين قال حين قال إن هؤلاء قال فدعا ربه إن هؤلاء قم مجرون يعني دعا إن الله ذلهم فقال الله اسر بي عباده إنكم متبعون أنكم متابعين. قال ها يعني كان هالاستجابة هذا خلاص امشي أنتم قوم وذي معك في الليل وهم بيرحقوكم. بيقول الله كذا. يقول امشي أنكم متابعين. وأكد له أكيد أنهم بيرحقوكم. كان الله بيقول كذا. قال قال امشي خلاص امشي في الليل أنكم متبعون واتركوا البحر. وكما وصلنا عند البحر يعني عند النهر ذي واتركه. قال وف يعني إيش وفتح له ومشيت منه ثلاثة غلبة. قالوا أراد قالوا عندما مر موسى وقومه من, ال من ال يعني قلنا وصل عند الماء عند النهر فمر بعصاه ليش يعني هذا البحر ال البحار ال ال ال طريق في وسط والماء واحد هكذا على اليمين وعلى الشمال وعن طريق واسع فجوا واسع في أيش قال البحر البحار ومشى منها وقومه قالوا عندما خرج منها هو قومه خرجوا جماعة اراد ان يغلق عندما خرج اراد انه يغلق النهر نعم يثير يقول بالعصال الى الماء يرجع فقال الله اترك البحر رهضا قال يعني اتركه قال الرهو يعني يعني يكون فيه الفجوة معنى الرهو قال الفجوة فيه الفتحة اتركه مفتوحا كأنه قال اتركه مفتوحا يعني اترك الفتحة فيه لا يتغلقها لجلهمه. لجلهم ايه جلهم يتكاملوا فيها وارجع غيرهم الله اذا كان الله بعد بعد ما خرج نعم اولا احنا يعني جاب ثقد المعناته كل البحر يعني إنه يمر يضرب لكن ما قد المسار الثاني اللي قال اتركه يعني قدام فتحه قال اتركه وايش على اللي جلاش اذا اترك البحر مفتوح واتركه في الفل فيه لجلاش نغرقهم قال له اترك البحر رهوا انهم جلد المغرقون يعني اللي يجل انهم باي ايش يجل الله يغرقهم كأنه قال اترك البحر مفتوح يجل ان احنا ايش نغرقهم فيه وترك البحر رهوان انهم جندم وغرقون كم تركوا من جنات وعيون قال هؤلاء ايش يعني انعم الله عليهم بنعم كثيرة وايش فأبوا ان كان يغذر قال و جاء و بعد ما خرج ان يضرب ايش يعني يطلب ايش قال قال الله يعني فالله نباك آخر اتركه اتركه لأن إحنا بنا غرقهم فيه لا, لا معناه ره في اللغة بيقولوا بعض المعنى ساكن يعني خل خليه ساكن لا يعني قائم مكان وبعض عبه لها معنى يعني يعني فتحة الفتحة الفاضية بيسمها راهو. الأهل طريق الفاضية ولا الفتحه في مكان؟ قال قال الجبل قال جمل فقال هذا راهو يعني في راهو بين السنامين. قال مع راهو هذا الجمل فيه راه بين السنامين. ما به جبل يعني ف... بين الجبل وبين راهو بين الجبل ها وقال بيقولوا في الجمل إذا ما السنامين بيقولوا بمهرها وه بين السنامين يعني فتحها كذا فقالها خليه مفتوح خليه مفتوح بيجي نحن عكس الغريهم قال وترك البحر رهون إنهم جندوا مغرقون كم تركوا من جنات وعيون يعني ب أجبي بكر الله كيف كانوا في نعمة وإيش ولكن بطروا وإيش تكبروا والأرض يرجعوا للحد فرجع إيش خلىها كلها كم تركوا من جنات وعيون كان معهم جنات يعني بساتين فيها أشياء كثيرة، ونا رحمن جناح فيه مياه في الأشياء حتى كانت تغطي الأرض، وعيون يعني والمياه عندهم توفرها، الأنهار في كل مكان يعني تصل إليك كل مكان عندك أربعة عيون، وزروع وأيضاً كان مع مزارع فيها ما يحتاجوا إليه، ومجامل كريم وبيوت من أحسن من أروع ما يكون، مقام يعني قلنا كريم يعني من أحسن بيوت من أحسن البيوت، مجالس وغرف من أحسن الأشياء. نحسن يعني المجالس نحسن الغرفة ونعمة كانوا فيها قال النعمة قالوا هي تنعم بيقول النعمة يعني حين نعم الله على الإنسان الإنعام النعمة هي الإنعام النعمة بالكسر كسر النون هي الإنعام من الله والنعمة هي تنعم يعني والرفيح بالشيء التنعم قال جاهم نظارة في الأشياء وجمال في ال يعني في أماكن حقتهم وماهم يعني ايش يعني يعني ارتياح مع ارتياح بس في كثيره كانوا يعني مرتاحين يقول كانوا مرتاحين ونعمتين قالوا ايش كانوا فيها فاكين فاكين يعني متلذذين ومستمتعين في وش في هذه النعمه يعني يقول رغد العيش قال قالوا النعمه قالوا بيفسروا بعض ايش يعني بيقولوا نضاره العيش نظرة العيش، وحسن العيش. النعمة هي الشعامة. النعمة هي لو يعني حسن العيش. يعني مع إيه يعني إيه مرفها تاني. لا ربي. فقال قال هنا أي. النعمة قالت تنعم أو نظاره العيش هي النعمة. فقال يعني كأنه التمتع نفسه وال يعني حياة الرغدة كانوا فيها كانوا فيها قال بين كانوا فيها فاتحين يعني مستمتعين ومتلذذين كذلك قال الأمر كذلك يعني كان الأمر كذلك بيؤكد يعني الواجه كان كذلك يعني ميم كانوا في هذه الأشياء نعم قال والأمر كذلك قدر الأمر كذلك يعني هو يعني ه هذا واجب يدبر هذا واجب إيه من يتكلم أحد وده هذا واجب اغار واورثناها يعني تركوها واورثناها لهم من ورجع تتمكن منها هذوم اخر هؤلاء كانوا مستعبدين هؤلاء يعني بني اسرائيل يعني رجع تمكنوا من هذه الاموال فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين دول فرعون وقومه ما بكت عليهم السماء والارض يعني قالوا ما يعني ما كانوا بيعملوا يعني ايش كان يعني تذير من اهل الارض المواطنين والضعفاء ما يعني ما صدقوا ان قتلوا لأنهم كانوا يظلمون، وأهل السماء كذلك الملائكة مع يعني حد يقول إذا به واحد للشأن إذا به واحد للشأن عظيم وفي يعني في الله ولا قريب من الله، في يعني على في السماء ملائكة في السماء وإيه في الأرض ماذا لا يقولون ولا حد فيهم لأنهم ما كان في فعلوا خير ما بلا كان يظلموا كان يقول كأن قال كذا فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا من بعضهم قال بسلام بكت عليهم السماء والأرض به رواية من كل واحد قال اللي ذكرها في تفسير الإمام زاد من كل واحد جمعة باب يأتي منها الغذق وباب تسعج فيها الآل أعمال والجعيش حين يموت من هذا عليه. عليه <تصفيق> هذه الأشياء تبكي عليه إلى أربعين يوم لكن يعني حيث قال السماء هؤلاء في كذا وبعضهم بيقول الأعمال لكن قد كذا يعني حد... ما حد لي تفسير بعد مثل المرج هذه ذكرها عندي أقسموا لا رجعة إنهم ما أهل السماء ولا أهل الأرض ما حد بكت عليهم إنهم ما فيهم خير فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين ولا إيش ولم يأج يمهل الله ولا من الله. لأنهم أهل الله لأن ما إيش قلت يعني قلت عد زيادة ولا عد فيهم نعم ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين هذا العمل نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين هاهنا كيد اذا خلكم يشلون اسراه خدم عندهم ويقتلوا الاطفال والرجال يشقوهم بالاشغال الشاقه هذا في معنى ادرف نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون لانه هيك هني يقول عذاب مهين بان من فرعون وفرعون قدو معروف بالبطش ولا اجور إنه انه كان عاليا من المسرفين عالي يعني المتكبر وكان من المسرفين يعني, زادوا يعني زاد المسرفين الذين زادوا في المعاصي والظلم يعني زاد في الظلم وإيش في المعاصي؟ ولكن اخترناهم بني على من على العالمين اختار الله بني إسرائيل على الله على علم يعني على أنهم يعني أهل هذا المكان والله عالم عشوائي. فاختاره الله لإيش الحمد لله فلذا كان يعني بير يرسل فيهم كثير من الرسل ولقد اخترناهم على علم على العالم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين عطيناهم آيات كثيرة يعني ما آتينا من الآيات يعني بيصبروا الآيات هي يعني نعم نعم يعني في نفسها آية كان يعني بترى إين قال إيش المن والسلوى جعل الله علم المن والسلوى يعني في الرحلة تيه كان بيجيلهم إيش طائر, طائر المن والسلوى قالوا إيه مثل العسل لهم. إيه يعني أثناء مشيهم في رحلتهم قاله في الآية وانزلناه الله يشل منا والسلوا وانزلنا عليهم المن والسلوا <تصفيق> <عليهم> المن, <تصفيق> المن يعني العسل والسلوى هو طائر بيحصلوا عليه بيحصلوا عليه يعني يعني عجيب في أثناث الته كيف الله كان الله بينهم عليهم بنعم كثيرة ومع ذلك يعني عبد يذكروا أشياء كثيرة من الفسرينهم كانوا بيجي لهم نارة ويجي لهم مدري وإشياء فالليل ويجي لهم مدري يا لهم نعم بينعم الله عليهم بنعم واضحة فيها يعني أشياء خارقة عن العادة فلذا قال وعاتيناه من الآيات ما فيه بلاء يعني يعني انتحان مبين أقولنا لفردة بيقولوا النعمة الله بيامتحن بالنعمة بيامتحن بالأش بالمصيبة يزبط بالشدة وبالأش وبالرخاء فقال أجد هذا في امتحان يعني امتحان واضح باهر يعني هالنعم واضحة قال ما فيه بلاء موبين. يقدر واحد معها إنه يعني يظهر لهم يعني يظهر منعم الله وإنه مفروض إنهم يشكروا ربي على هذا هذه الأشياء يعني ما عاد يلمشك في الله بعد هذا الأشياء. يعني ما هو نفسي هذا بلاء مبين يعني معروف انه بلاء وإمتحان لا لا بلاء مبين يعني يعني يعني إيش نعمة ظاهرة ما بسمها بلاء نعم إيش تقول إن إمتحان وين بغي نشكر الله عليه لا يقدروا أنه مكافأة لهم على اعمالهم الحسنة ما حسن. معهم هو قال كذا لا بلاء يعني أن قال أنه قال يعني وجعلنا لهم نعم واضحة فسم <ثم> الله عن نعمة بلع رجل يفهم الناس انه لا يكون إليه انه فارور يعني انه واجب انه يشكر الناس على النعمة اللهم صلى الله عليه وسلم عوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بأبائنا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهُم خير أم قوم تباع؟ والذين من قبلهم أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.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 ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون قال إن هؤلاء رجع الكلام إلى قريش إلى أهل مكة إن هؤلاء لأنه ذكر قصص، يعني ذكر أحداث يعني الموسى وفرعان قال إن هؤلاء يعني هؤلاء أهل مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. ما إحنا مائتين إلا موتتنا الأولى. لكن وش يعني ذا الكلام؟ من قبل البعض. يعني هنقول ما إحنا مائتين إلا موتتنا الأولى. يعني به موت الثانية بينكروها. و... ها قال ورجع جواب الله عليهم إن هي إلا موتتنا الأولى. وما نحن مبعوثين. أراد يقول إن إنها ما هي إلا موتتنا الأولى. يعني, يعني ما عند إحنا أيش مبعوثين. فقال قال الأصل. الاصل يعني ان كان هم ميتين، يعني كانهم قالوا ما به موت يعني ايش نبعث بعده ما يعني ما تجي بعد الحياه ما به موت بعد الحياه الا الموت الاول يعني قبل قالوا ما بشي موت بعد الحياه الا الموت الاول يعني وين الموت الاول كان هم قبل ان يوجد اموات ما قال كنتم اموات مفاخياكم ثم يمدكم ثم تحييكم يشتوى يعني ما بهماس يعني لأنه قال لا برجع يعني بايميتهم ورجايحهم قالوا ها ما بهماس بيجي بعد الحياة هل الموتة الاولى كيف معناه كذا؟ إن حاب هو هذا المعنى لكن يعني ما هي يعني الموتة الثانية إنكار الموت هالثانية يعني وش المراض بإنكار الموت هالثانية يعني الموت هذي بعد الحياة قالوا ما به يعني لما قالوا باجي بعد الموت قال ما ما بعد ساعه الا الموت الاولى ارادوا كذا. إيه فقالوا قالوا إيه إن, هي ان هي الا الأولى ما معنى ان إلا الموت الاولى اللي احنا حياة بعدها ما بشي بعدها إلا الموت الاولى يعني كان قالوا ما هو يمكن احياء مره ثانيه هذا المعنى إيه قالوا ما الا الاولى قالوا إن هي الا موتتنا الاولى وما نحن المنشرين ما يعني ما الموت الثانيه بعد اح يعني ما به موته بعدها الاولى قال ما به موته بعدها إلا الأولى. الاولى ما, ما بعد قالوا كذلك. فلذا قالوا أما الموت وما يعني ما, ما بعدها لكن قالوا كذا وش يقولوا ما إلا موتتنا الأولى وش عن الأولى يقولوا الأولى هم ممكننا و ليش يقولوا أولى نعم كلمة أولى يعني ما بالثاني الثاني عندهم فهنا نحن نجي الكلام بس ولا في الواقع المعنى هم بيقولوا ما عد ربي يبعث لنا قال لا لكن يفسر كيف قال لهم يعني قالوا لهم المسلمين ولا قال لهم رسول الله قال برجع موتوا وايش يموتوا ما ترجعوا حياه بعد تموتوا ثاني مره وتحياوا بعد الموت الثاني قالوا هالا ما بعد الموت الاولى يعني الموت هذه بعدها حياه كانوا قالوا ما في شيء موت بعد حياه للموت الاولى اذا <تصفيق> تعرفوا بالموت اللي بعد حياه الموت الاولى وش هي شيء جاهم ايش مخلوق جمال يعني قبل ان يخرج مره كانوا ايش لان قال كنتم ما تنفع احياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم كانوا قبل وجوده يعني قبل وجوده فقال مبلغ مرة ياو هنا موجود يعني معدومين ورجعوا يحين يعني الموتى ثم يحين الله بس قبل وذالك حين خلقنا في الدنيا ما عده يمكن إذا متنا ثاني مرة في خلاص يعني ما به موتة بعدها الحياة إلا الموتى الأولى فقالوا أي إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن ببمنشرين يعني ما عد إحنا عايش خارج مبعوثين فأتو بابنا إذا هو صدق إن عاد إحنا بنبت يعني بعد الموتى الثانية إحنا بنبني الجحيم فتوبة أبائنا سجوا بأبائنا اتقعوا إن كنتم أش صادقين إذا أنتم صادقين عباجي يعني إن أبائجي موتها بعدها أحيان إحنا نكون بعد الموتها الثانية فاتوبة أبائنا إن كنتم صادقين فقال هم خير أم قوم تبع جاء الله عليهم قال هاو وين ان عدقوا هم يعني حين معدرت ضيوه أمنوا كانوا في قول الله رفضوا يعني الإيمال ورفضوا الاستجابة فقال هددهم الله بهددهم قال هاوان أبوا هم ولا قوم تبع قام تبع تبع ملك حميري من اليمن كان ملك قوي وكان متمكن وكان مهجوج متمكن في الارض وضامه وهو الرجل من رجل نفسه صالح قالوا تبع كان رجل صالح حتى قالوا ان رسول الله قال لا تشب تبع فانه اسلم تبع انك تسلم قبل قبل النبي ربما ب سنة سنه ايه على الخبر اللي باجي وعلى العادات اللي باجي فقال انك كان رجل صالح فلاكن يسبوه الناس لكن قوامهم كانوا كانوا مسيين وكانوا غير صالحين فقال ورجع ايش اهلك من الله فقال ها ولا اضعوا عنتو والله ضمتبع اخذوا لك اضمتبع حين ما رضوا اهلك نام فانتو بدكم ولا ايش فانتو يعني ما جهدكم يجدوا لك اكبر منكم وقوى منكم ما استروا ايه تعرضوا للهلاك فانتبوا انتو يعني منتو شي فانتو قال كيف هو خيري يعني خير أن هل... أنتم خيرون أم قوم تباع أنا الحين أ... أ... أ... أ... يقول أنا قوة الحين يقول المراد في القوة ما المراد في الصلاح يقول أنتم خير أم قوم تباع يعني الحين يقول أنا أفضل بالنسبة للقوة أنتم ولا فلان <تصفيق> يعني أنا أفضل يعني مندوب زائد القوة هذا الشعور الحين هو, فهو فهو هو ما تهديد في الواقع نعم متهدد قال يعني حين حين ما عد يعني إيش يعني إيش لما كان ميؤس من إسلام بدأ في التهديد قالها وين يعني أنتوا بجوه ولا ضم تبع قوم تبع قال أهلك ناهم كانوا مجيرين لأنهم كانوا مجيرين أهلك ناهم فأنتون إذا ما بدكم تصلحو فأيش فأنهلكم وما خلقنا السماوات والأرض إذن ويبي أكد أيضا المعنى أن الناس بيبعدون المانكر البعث أي ما تبع ناهل سمعه لا تبع قالوا كان صالح بمن يعني ما هم من يعني مهلكين. قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون هذا ياكد هذا الكلام هذا الايات ولا تشتي لا شيء من التامل ياكد البعث لا بد ان يقعين قال وما نحن من جوب جواب عليهم قال ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين يعني ان المفروض ان قلنا لكم خلق السماوات والارض هذا كله بيدلنا خلق السماوات والأرض، بيدلنا على قدرة الله ولا تمكن. فلا عد إيه فإذا إذا ذي السماوات والأرض، نراه كلها هذا الأجرام سهل يعني عليه يعني في منطقنا على حساب سهل إنه إيه خلق الإنسان يرجع، حين يقولون ما عادي يمكن يرجع على الإنسان قدر ميم كار كيف وسهل هذا الإنسان والله خلق السماوات كلها والأرض والسماوات وإيش؟ فقال يعني إن هذا خلق السماوات رب قلنا لكم عاده هذا دل على عظيم على قدرة الله فيما هم ما يخلق السماوات كلها لا بقدرة الله وقولنا إحنا نفهم إنه قادر إنه إذا ناو إنه على تعذيب أي يعني ما يعني بماشاء ما حد ولا حد مانع له ولا حد راد له هذا خلقها قلنا اللي نفكر فيها بس ما خلق السماوات والأرض كلها لا نفكر قلنا ذل خلق العظيم فان توجد شانها مع ما, بلا... ما يعني وش خلقها ربي الا ان تتاملوا فلذا قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما عبثت كذب بدون فائده فاذا قلنا لكم ان خلق هذه الناس تفكروا إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله دياهم وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فجنا سبحانك فجنا عذاب النار ما خلق خرج سنتبهات الخلق سنتل تنزي... نقول إحنا ندري بأن بهناك جنة ونار وبع بعض وننا قادر وننا قادر على إعادة الناس هذا إذا معنى خلق السماوات رب فقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا إذن ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما بتأملوا فيها حتى يعرفوا ويتجدون يبجي إن الله قادر على إيش على إعادة الناس وعلى إيش, إيش؟ الحساب والعقاب ولا إنه ولا ما هو معناه إنه إذا أوجد الحياة هما ما بيش عليها جزاء معناته إنه أنها عبث يعني هو بيشتئكد على مسألة الجزاء و هذا الناس يحاسبه يعني إن الكلام ستصير السماوات والأرض يعني الحياة ناس أيوة يعني الحياة ناس إنها عبارة عن الدنيا إنها عبارة عن الدنيا فإذا سمعنا الكلام كذا معناه إنه ما معناه إنه أنها عبث معناه أنكم من يعني إذا ما بشي جزاء منهم قيامة معاتن خلق السماوات الأرض عبا لا بشي الهقيمة إذا ما بشي جزاء كيف يعني كيف نفهم خلق السماوات الأرض تقول على البعث بس إنه يعني كأنه بيقول المفروض ها خلق السماوات الأرض منه أنه باجي يوم بعد قال ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم الفجر باكد الله انه ميقات وقتهم جمعه الاولين والاخرين قالوا اباءنا قال كلهم بيرجعوا يجوا فيه هم واباءهم وكل الناس اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ما عاد حد الصاحب ما عاد ينفع صاحبه ولا عاد حد ياخذني عنه يعني ينفعه لا يرد عنه يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ما ينفعك ولا بشيء شيء ولا شيء يعني ما ينفعك باي شيء ما عدا احد ينفع يوم القيامة، ولاهم ينصرون ولا كلهم الأذارب ما حد يعني ينفع حد ولا وكلهم جمعة، إذ أذيه قال ما ينصرون يعني يعني يدافع عنهم، الناصر في القرآن بمعنى الحماية. ما حد يدافع عنهم. نعم ولاهم ينصرون إلا من رحم الله قال لكن من رحم الله ما هو؟ قال ما البعض. فالذلك مثل المؤمن مثل المؤمن قد ينكفئ بشخص آخر وهو الشفاعة عائش الصالحين سأل المعب إنه هو العزيز الرحيم لأن الله هو العزيز الذي لا يغالب ولا حداش يقوم يوقف بيديه يغني يعني يدفع لا ما هي يغني يغني عيان نعم يغني تمام يغني يعني إيه إلا من رحم فيماهم فيسبر ينتفعوا ينتفعوا فينتفعوا ذلك هذي قلنا إيه من كان من الصالحين دي بسبرج لهم الشفاعة؟ قال إله من الرحيم إنه هو العزيز الله هو العزيز يعني الذي لا يغالب لحد ما حد يقوم يعني يعني يواجهه والله يتحده ما حد يمكن يغلب ربي فما يمكن أحد يرده إذا أراد شيء فلا أحد أيه فما حد, حد قال حاملك إذا أراد بك عذاب ولا أراد بس سوء ما يمكن أحد يحمي قال إنه هو العزيز الرحيم في الرحيم فلذا قال إيش من رجع إليه وملجأ إليه سال ما بيعرف عنه وبيسمع حتى بالأشياء بال يعني بالشفاعة له إن شجرة الزقوم طعام الأثين هنا شجرة الزقوم جاء بقد يعني إيش ما ذكرت في آيات سابقة قال قال أبو جهل قالوا كان بيصخر منها أبو جهل من شجرة الذقون قالوا إنه يذقون قال أهل أمدن بيقولوا يتزقم إذا بيأكل على لبن وذبده وبيروح بيقولوا يتزقم بقى لبن مصر. قال ما عليهم الباقي ما على لبن كذا فقال ان شجرة الزقوم هذا ماي على ما بيقول مم. وقال ان هجرة الزقم طعام الاثيم قال هي طعام الاثيم أراد بها أبو جهل ومعنى الاثيم هذيك بالزاد فالاحمر هذيك برق. يعني مرحلة كبيرة في المعازم. نعم، قال إن بر شجرة الذقوم طعام الأثيم، كالمهل. قال بيجي هو كالمهل تغلي في البطن. قال مثل باجي الزيت، قال الحفل حق الزيت. بيجي هو السماء الحفل حق الزيت، السماء خمد الزيت. ويجي بيغلي. الزيت ما بيغلي إلا إذا حرارته يعني مدرفة. فقال هذا بيجي كالمهل. قال تغلي يعني في الحين جوا به بيغلي وفي بطن واحد يعني إيش؟ فاجوعها هكذا. كالمهلي تغلي في البطن يعني إيش يراه؟ يغلي مثل المهلي الذي بيغلي وهو في بطن واحد يعني ما هو هالعبة؟ فدي قال سه سه سه جموا ما عليكم فيه. قال كالمهلي تغلي في البطن كغلي الحميم مثله بتفور مثل الماء الحار حلي جوا بيمبك. الحين جوا يعني مهل يعني زيت. يعني يجوا بالزات بيغلي الزات ما بي, بي... درجة غلا يعني بحاجة درجة كبيرة من الحرارة ما مثل الماء بيجوا بدو حار إلى أبعد يعني بدو حار جدا وعدهم هذا ما بيغلي فقال ها كم أبدو بيغلي برجع يجي كده شكل الزات ده مثلا ما بلا ربما قال حين قال أكل مهك باجي قال قال الدين الحفل حق ال حين بيقولوا الحفل حق ال اللي جلادي في من الشجرة ما هو مسألة السائلة الشجرة هذا ما هي سائلة؟ قال مثل الحاسل حقق الأش حقق الأذى هني غلي قال كالمهل تغلي في البطن كغلي الحميم خذوه فعتلوه كغيره برجع يقولوا يؤمر المرأة خذوا هذا فعتلوه يعني قالوا الحاسل في اللغة إنما يأخذه بتلابيبه ويعني بفجيرة عندنا قالوا بتلابيبه يعني التلبيق هو المجامع يعني يجمع الثوب في صدره ويمسكه به، بالله. يعني عندنا يهيمسكه بفقرته، برجع يمسكه حين يقولوا أتلوه، يعني يمسكه فقرته ويسحبه بياض، يعني حالة في هاي هانا، إيه ثمة ثوبه، كان يمسكه كذا بفقرته ويسحبه به، يعني يشتين فيها يعني يعني قساوة، ويعني غرفة غرفة يعني, يعني جوي شديدة. خذوه فاعتلوه يمسكوه اسحبوه ظهر ماي وصل جهنم خذوه فاعتلوه الى سوء الى سوء هذا ابو راس هو في الوادع هو من كان يعني مهله قبل اجي يرد عليه هنا السياج هنا هو في الوادع يرد عليه لكن بيقولوا ان الايه يعني ما يقصر على السبب حقها ها قال خذوه فاعتلوه إلى سوء الجحيم يعني اسحبوه به فقرته لماء وسط جهنم ثم صبه فوق رأسه ورجع صبه فوق رأسه قال من عذاب الحميم يعني ما حار وذي قال بي به ايش بيصهر بهذه في البابن ورجع يقول له ذق اطعم انك انت العزيز الكريم انت ذيب كان بتتفاهر ذق انك انت العزيز عب فيها يعني التهكم به ذق انك انت العزيز اطعم انك ايش حتى ذق في الواقع بلا هذا الشيء الشيء الـ الـ المرغوب في الواقع ها الاشياء الذي اذكارها ذك اطعم انت انك انت العزيز الكريم قالوا انه كان بيقول ما لا يوجد احز واكرم يعني ما بلا لابت بلا بها قال ما يوجد احز واكرم مني يا قالها برجع يقول له ذك انك انت العزيز الكريم ما دحين بايبين انك عزيز كريم إن هذا ما كنتم به تمترون قال هذا بي بتش... ماذا ما كنتم تشكون فيه واجتجادوا ولا ته يعني يعني ترفضون التصديق له هذا بالنسبة قال لأجل... يعني للاجل العاصي في الواقع أن انتقل إلى حال المؤمن قال ان المستكين في مقام امين المستكين قال في مقام يعني مكان امين او, أو... أو وصف بالأم... بالامان بعد يعني في ذر حارة قدر الأمان قدو يعني نعمة مع بعضها نعمة من إيه من جهنم بالأمان ولا الطمأنه أمين أمين بالأمان كيف الم المقام لا أمين يعني لا يوجد فيه لا ليس فيه خوف مقام يعني أي آمن في جنات وعيون هذا المقام وإيش قال في جنات مزارع ممتلئة بالأشجار والعيون فيها مستمرة فيه يعني خضرتها دائمة ما يمكن هي يعني انها يعني لا يمكن يجي عليها الجفاف حتى ما مثل الدنيا ما بلاء اوذا يفيها خضره باجي لشي الوقت تساقط الورق هناك انها يصل المياه واصل والله والجنات تجي واث المستبر يعني أشجار كثيفة في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرك قال لباس أحسن وقال لنه حتى يعني من الحرير بده احسن اللباس وقال لان هناين احتاج قال هناين من الحرير الحين قال سندس قال الحرير الغليظ بيسموه سندس والحرير الرجيج بيسموه استبرق فقال هذا اللي يلبسون من سندس واستبرق متقابلين فبجوهم قال فيما بينهم متقابلين يعني كل واحد بيوجه بالثاني ما عدا لان حتى ايش اصلا انت ما واحد واحد بيودي فيها شيء من اللي هنهو واحد قال لا هناك لا ما من ما لا متقابلين ما حد بيقفي بحد يعني باهتمام كل واحد يهتم بالثاني وبتع تعاقي ومحبة بينهم متقابلين حتى أن قلت مثل هذا المفروض يعني نفهم يعني دي ما بيفهم من الكفايه انها ما انها ما سبحت بل إذا وصف الله الجنه لأن متقابلين لأنها حاجة فيها شيء من الاحترام والاهتمام قال وقال متقابلين كذلك يعني الأمر كذلك هكذا ذا في الواقع يقول هذا ذا يكون الأمر وزوجناهم بحور العين، وبيزوجهم يعني قال بحور العين يعني ب بي ي... بانهبلهم أي حور عين، وزوجناهم بحور العين الحور بيقول بيضاء كلمة حور، بيضاء، وبعض بيقول الحور هو في العين، في يعني بيض خالص في العين يعني بي العين بيجي فيها أبيض واسود النون اسود ها البياض العين بيجي بيض خالص ما فيها يعني صافي وسواد العين سواد زايد هذا اللي فيه كذا بيقولها الحورة. حورة حوره يعني يعني شديده بياض ال ال ال ال ال البياض شديده بياض يعني شديدة بياض بياض العين و شديده سواد سواد العين يعني سواد عيوني شديد السواد وباقي العين شديد البياض هذا يقال لها حوره وعين كلمه عين يعني جمع عينا وعينا يعني عيس فقال باجهم كأكذ يعني عيون من أجمل ما تكون. وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة امنين بدل الدورات ما جا يجلسوا يتعذبوا يلمس شجرة الزقوم هذا لا قال بيدعو ما بلاخن يطلب يطلب وجالس لها الأشياء ما خدم جعله ولا ربما لو يعني ما يحتاج يكلف نفسه ولا يقوم ما بلايد شيء يدعون فيها بفاكهة نش. بكل فاكهه أي فاكهه إيش فيها وأيش على هذا الوصف امن ما هي الدنيا إذا خلصت بتجي فيك ذا فيك سكر وذا فيك الضغط وذا فيك القولون ذا فيك الكذا هنا آمن ما يخ... يعني ما يجي لأي سبب اي مرض ولا اي ضرر من إيش من الأكل. يعني الأمان بكل فاكهه آمن يعني ما يعني يأمن أي ضرر من هذا الإيش من الف الفاتحة. لا يذوقون فيها الموت ولا عد فيها موت يعني بيستمتعوا اصلا لا يذوق في الجنه الموت ما بلا الموت الاول ولا عذبه الموت حتى بيقولوا هنا لكن هنا ما اكتفنا الحقيقه ما متفق ما بيموت رجع لا يذوق الانسان المؤمن الذي يدخل الجنه ما بيموت فيها يقعد يستمتع عراسا لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ما بلا الموت الاولى هذيك شافوا قبل هذه الدنيا ما يوافق لكن الموت الاولى هي فسرت الموتة الأولى آه. ليه في الدنيا بعد الحياة؟ في كلام المشركين الموتة الأولى ها تمام في. نعم قال لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم وعد مع ذلك إن الله فيجئهم يعني هم هكذا وقع يعني في نعم في نعم كذا وفاتها وحرعين ومدري إيش وأنهار وجنات ووقعهم عد هذا نعمة ما أكبر منها إن مسلم من جنة ووقعهم عذاب الجحيم. فضل من ربك وش الجحيم؟ يعني جهنم. فضل من ربك هذا قال فضل من الله. مع أن قالوا ايش؟ مع أن في عمل الإنسان. لأن في الواقع العمل ما يستهبل به كذا. ما بلاء التفضل من الله؟ الفضل من الله أن يجعلك على العمل البسيط هذا الجزاء الجدير. هو فضل. في الواقع هو فضل. إنه كذي يقول. فهذا بعضهم لا ما بلاء فضل يعني ما بشين عمله تقول لا لا. هو أثراً فضل من الله حين يجعل لك على الشيء الدليل عمل الدليل دي دي دي هذا النعيم هو فضل من الله فماذا يأتعك نعم حتى قال عفّيها عف يعني بيرتاح الإنسان زيادة حين يحس حين يحس إنها إيه إنها بعملة أنا, أنا دي أصل في نفسي ذا بيفرح هم؟ قال إيه فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم هذا دي هو فوز مع بعد الفوز نعم. فإنما يسرناه بلسانك هذا جئنا إلى القرآن قال فإنما يسرناه بلسانك يعني جعلناه عربي سهل على لسانك لسانك يعني لغته فالله سحر القرآن بان جعله على لغته رسول الله سهله إذن على الناس يعني فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يعني جعلنا السهل لهم للعرب يفهموه فتيس لهم ما ولا فانما سبناه بلسانه يعني جعلناه يسيرا بلغتهم باللغاتهم ليجلاش قال الله لهم يتذكرون يفهموا فيه ويتعبروه ما فيه ويأمر ويرجع إلى الله يعني فلكن هم استفادوا من هذا النعمة ولا ولا حانوا فيها فرتجب إذا ما نفع فيهم فرتجب توقع ان باجي لهم ايش ان باجي لهم مصيبه انهم مرتبين هم في الواقع منتظرين يجي لك ايش يجي لك شيء يعني ايش يسلمك يسلمهم شغلاتهم الحين يقول منتظرين يجي لك مصيبه تراهم استفكوا بيباش باجي لهم الى هنا